كان من وقفه فيما يتعلق بالاختبارات في الحقيقة أولا هي ذكرى وتذكير بالاختبار الأعظم بلا ريب فالإنسان ينصب ويتعب فترة طويلة غير قصيرة من العام ثم عند الامتحان يكر المروى ويوهان وانظر إلى حالة الكرب العظيمة التي يجدها الطالب وهو ليس على مفترق الحقيقة شيء خطيل يعني نعم هو جزء من مستقبله هو جزء من نفعه لنفسه وإفادته لأمته بلا ريب لكن مجالات النجاح متعدده ولم يقتصر النجاح على من نجح بالاختبار او حصل الشهاده الثانويه او الشهاده الجامعيه او غيرها من الشهادات لتتذكر يعني كربه يوم الدين وان هناك الامتحان الاعظم ينال به شهادة, يعني شهادة الجنة بإذن الله عز وجل أو أن يذهب به إلى النار نص الله عز وجل السلام والعالم الأمر الثاني الحقيقة فيما يتعلق بمسألة اعتبار الامتحان هو الوسيلة الوحيدة للتقويم وهذا يعني غير صحيح أنا أدعو في الحقيقة أن نوسع مجال التقويم أكثر ما يتعلق بالاختبارات الحقيقة من حالات الفراغ ساعات الفراغ التي بين الانصراف من, من الامتحان الى الرجوع للبيت الساعة الثانية عشر دوراً. سواء كان هذا للفتيات او كان هذا للشباب الامر الثاني العناية ايضا بالبنات بالبنات في المرحلة الثانوية ومرحلة الجامعية ان تحضر في وقتها المحدد ليحذر الاباء حق ما يتعلق بالحفظ وسلامة اولادهم وكذلك بناتهم اخيرا ظاهرة حقيقة سنوية رمي الكتاب الكتاب الحقيقة من أحسن ما يؤلف للتأسيس في المجال العلمي في كل فن هو المقرر المدرسي